صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ وَالضُحَاءَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاءَ ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاء فهدا ووجدك عائلا فغنا فام اليتيم فلا تقهر وان مس فلا تنهض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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك كوزرك، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا